إن شعوبا لا تعرف إلا الله لن يغلبها من لا يعرف الله وإن من لا يعرف إلا الحق لن يغلبه من لا يعرف إلا الباطل فجند الله هم الغالبون وأمتنا ليست ضعيفة فإنها قوية بإيمانها عزيزة بدينها فخورة بأبنائها الأبطال المضحين جئت يحدوني يقيني جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني أنا رجعي جئت يحدوني يقيني جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني أنا رجعي اللي أبتغي رفع الجبيني أبتغي رفع الجبيني لا أبالي بالمنيا أبتغي رفع الجبيني، أبتغي رفع الجبيني. لا أبالي بالمانية، لا أبالي بالمانية. مرحبا إن كان ديني جاهلياً، مرحباً إن كان ديني جاهلياً. اسمعي قولي يا أمة، اسمعي قولي يا أمة. إن في قلبي لا رحمة إن في قلبي لا اسمعي قولي يا أمة اسمعي قولي يا أمة إن في قلبي لا رحمة إن في قلبي لا رحمة تُنقذ المليار نسمة تنقذ المليار نسمة من أعاصير البالية, البالية تنقذ المليار نسمة من أعاصير البالية من أع... من خرافات وافكار دانيه من خرافات وافكار دانيه طالما بتنا سنيننا طالما بتنا سنيننا نركب النصر المبين نركب النصر المبين طالما بتنا سنيننا طالما بتنا سنيننا نرقب النصر المبين نرقب النصر المبين لم نرى مستسلمين لم نرى مستسلمين لا نطيق الفوضاويه لا نطيق الفوضاويه لم نرى مستسلمين أسلمينا لا نطيق الفوضوية. لا نطيق الفوضوية. عزة الإسلام في قلبي أبي يا. عزة الإسلام في قلبي أبي يا. كيد أعدائي أضل. كيد أعدائي أضل. لي ليس إلا. لي يسود ليس إلا. كيد اعدائي اضل كيد اعدائي اضل لي يسود ليس إلا لي يسود ليس الا ها هو الحق تجلى ها هو الحق تجلى لي يزيل العنجهيه لي يزيل العنجهيه ه هو الحق تجلى ه هو الحق تجلى ليزيل العن جهية ليزيل العنجاهية فتقدم أنت أعلى إنها قوية فتقدم أنت أعلى إنها قوية سير أخي ومضي أمامه سير أخي ومضي أمامه وامتاشق هذا الحوسا ما وامتاشق هذا الحوسا ما سر أخي وانضي أماما سر أخي وامتاشق هذا الحوسا ما وامتاشق هذا الحوسا البس الكون السلاما ألبس الكون السلاما واعد حلم الباريه واعد حلم الباريه قلبي سلكون السلامه قلبي سلكون السلامه واعد حلم الباريه واعد حلم الباريه ليرى الاسلام دينا عالميا ليرى الاسلام دينا عالميا لی الاسلام دین عالمیه لی الاسلام دین عالمیه